انه هو السميع البصير و آ ت ي ن ا موسى الكتاب وجعلناه هدى وجعلناه هدى لبني إ س ر ا ئ ي ل الا تتخذ من دوني وكيلا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 لتفسدن في ا ل أ ر ض مرتين ولتعلن علوا كبيرا ف إ ذ ا جاء وعدو اله ما بعثنا عليكم بعثنا عليكم عبادا لنا أ و ل ي ب أ س شديد فجاسوا, فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكره ّ عليهم وامددناكم أ باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا ان احسنتم أَحْسَنتُمْ لانفسكم إ ن أ ح س ن ت م أ ح س ن ت م ل أ ن ف س ك م و إ ن نساتم فلها ف إ ذ ا جاء وعد ا ل آ خ ر ة ليسوءوا ج و ه ك م وليدخلوا المسجد كما دخلوه أ و ل م ر ة وليتبعوا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أ ن يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا ا ل ق ر آ ن يهدي للتي هي أ ق و م ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم أ ج ر ا كبيرا, أن لهم أجراً كبيراً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 وجعلنا الليل والنهار ايتين فمحونا آ ي ه الليل واجعلنا آ ي ه النهار مبصره لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء فصلناه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 ونخرج له يوم ا ل ق ي ا م ة كتابا كتابا يلقاه منشورا ا ق ر أ كتابك كفى ب موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء ك ا م ع ل ه الحسنى حتى نبعث رسولا من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازره وزر اخرى وما كنا معذبين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 ف د م ر تدنيرا ن ا ا ه و ك م أ ه ل ك ن ا م ن ا ل ق ر و ن من ب ع د ل و م ا ب ل ا ب ي ر ا م ي ه كان يريد من كان يريد العاجله ة عجلنا له فيها ما نشاء موسوعه ا ل ن ا ب ا س ي ل ل ر ل و م ن أ ر ا د ل و س ع ى ل ه ا س ع ي ه اسماء الله الحسنى كان س ع ي ه م م شركه ك و ا دعويه غير ربحيه ذات م ض م ا ن ط ا ء ربك م ح ظ و ر ا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 فتقعد مذموما مخذولا لا تجعل مع الله الها اخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك الا تعبدوا إ ل ا إ ي ا ه ألا ت ع ب د و ا إ ل ا إ ي ا ه و ب ا ل و ا ل س ي للعلوم الاسلاميه اسماء ا ل ا ه ا ل لهما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 رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أ ع ل م بما في نفوسكم إ ن تكونوا صالحين تكونوا صالحين ف إ ن ه كان ل ل أ و ا ب ي ن غفورا وات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين